بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرى فجاله عثاء ان احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء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 وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى